قل إنما أنذركم بالوحيد ولا يسمع الصُّلُوْعَ أَإِذَا مَا يُنْذَرُونَ وَلَإِنْ مَسَّتْهُمْ نَبْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ بِكَ لَا يَقُولُنَ لَا يَقُولُنَّ إِنَّا وَإِنَّا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَظَعْنَّ تظلم فلا تظلم نفس شيئا فلا تظلموا نفسا شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفانا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياءا وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رهده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماتين التي لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجعتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطره الله لأكيد أن أخلامكم بعد أن تولوا مدبرين